بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يدع الكيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كعص مأكول